أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لما جاء أجل العذاب وَلَيَأْتِيَنَّهُم بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ يَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ مُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ يَوْمَ يغْشَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوقُوا وَيَقُولُ ذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ آمنوا الضِيَوَاسِعُ فَإِنَّ يَا فَعْبُدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَنُبَوِّئَنَّهُمْ مِنَ الْجَنَّةِ غُرَفًا وَرِفْضًا تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا نِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ الَّذِينَ صَبَرُوا عَلَى وكأي من دابة لا تحبل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ولئن سألتهم مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لِيَقُولُوا انَّ اللَّهَ فَإِنَّهُ يُخْفِكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يشاء يَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عليم وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ نَّزَّلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً أَمْ فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِن بَعْدِ موتها 7. فأحيى به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون 9. وما هذه الحياة الدنيا إلا له ولعبك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 وليتمدعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من خولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم من أجل ان افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاء ان ليس في جهنم مما مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا والذين جاهدوا فينا وإنهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين